هذا في قضية هل الحديث يجوز روايته ب... هل تجوز روايته ب... بالمعنى نعم في النعامة الحديث قد يجوز بالمعنى وقد ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله الأحاديث ذكر في كتابه الرسالة شرط العقل ويقصد به أن يكون عالما باللغة العربية لمن يرب بالمعنى وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل الآن لبس نتحدث قليلا عن البخاري ومسلم لبس لأنهما من أجل الكتب وهما هذان الكتابان هما أو أصل الإسلام الذي يقوم عليهما عامة دين الله عز وجل بلا شك أن العلماء لم يحكموا على صحيح البخاري ومسلم لمجرد الهوى أو لبعض لقول بعضهم لمجرد رؤيا راها فقد سمعت من بعضهم أن صحيح البخاري حكم بصحته لأنه لرؤية راها أو لمنامات رؤية هذا كذب وخطأ صحيح البخاري لما كتب صحيحه عرض على الأئمة فقد ذكر ابن خير الإشبيلي في فرسته وهذه فائدة عزيزة أن الإمام البخاري وإن كان يعني ذكرها بغير السند ولكن قال بلغنا أن الإمام البخاري لما كتب صحيحه عرضه على شيخه على أحمد بن محمد بن حنبل على أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل فرضيه كله إلا ثلاثة أحاديث إلا ثلاثة أحاديث لم يردهم وهو يعلم ماذا اشترط المخاري في صحيح وهو أن يروي الحديث بأعلى درجات الصحة لأن مذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله هو أن يقبل الحديث الصحيح بمرتبتين: ما اجتمعت فيه شروط العليا وما اجتمعت فيه شروط الدنيا وحتى أن يقبل الحديث الحسن الذي كان يسمى عند القدماء بالضعيف فضعيف الحديث عند الإمام أحمد أحب إليه من الرأي ومع ذلك انتقده في ثلاثة أحده وكذلك من جاء بعده انمحصوا كل حديث ونظروا في هذه الحديث حتى إن بعضهم تعجب من هذا الكتاب تعجب منه ولذلك هو قال والراقي قال لو بعث بعض مشايخي ونظر في كتاب هذا لتحير كيف جمعته وكيف كتبته فصحيح البخاري انتقي من مئات الآلاف من الأحاديث انتقاه الإمام البخاري وانتقل الأسانيد وكان خبيرا بالعلل طبيب العيلل كما سماه تلميذه الامام مسلم حجاج قال أنت يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث وعلله طبيب الحديث انتقى هذا الكتاب وجوده ولذلك قل ما ينتقد واحد على الإمام البخاري قلما انتقدت عليه لا أسانيد ولا أصول أحاديث انتقدت عليه ألفاظ يسيرة في داخله انتقدت عليه الفاظ يسيرة في داخل كتابه مثلا ذكر كتاب الذي أعطيتك توجيه النظر لو أضرب لكم أمثلة في الانتقادات التي التي وجهت على البخاري مثلا لتروا أن الانتقاد لم يتوجه أبدا إلى سند ولا إلى حديث لا إلى أصل حديث إنما انتقدت الفاظ فيه تميزت بخطأ الراوي فيها مع أن الحديث في أصله صحيح نضرب لكم مثالا أو مثالين في هذا وكلها مأخوذة هنا بسرعة مأخوذة من مقدمة الإمام ابن حجر عليه رحمة الله ومأخوذ من كتاب الدار قطمين الإلزامات يقول قال الدار قطمين أخرجا جميعا يعني البخاري ومسلم انظروا إلى مثال. قال الدار قطنه والدار قطنه هو امام هذا الفن المرجع اليه والانتقادات التي كان يوجهها مرات لا ينبغي ان توجه ولكنه لشدة تحري كان ينتقد اليسير منها لانه يريد لهذا الكتاب يعني ان يصل الى الكمال وهذا الله كما قال الشافعي الله يتم الا كتابهم وذك قال بعضهم وهو الجويني لو أن رجل حدث بين الركن والمقام أن كل ما في الصحيحين هو من قول رسول صلى كان حالثا قال الدارقطني أخرج جميعا حديث مالك عن الزهري عن أنس قال كنا نصلي العصرة ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وهذا مما ينتقد به على مالك انتقد به على الإمام مالك لأنه رفعه وقال فيه إلى قباء وخالفه عدد كثير منهم شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد ومعمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب وآخرون انتهى انتهى كلامنا من وقد تعقبه النساء أيضا على مالك والإمام النساء تعقب مالك وموضع التعقب منه قوله إلى قباء والجماعة كلهم أي الرواه من غير مالك عن الزهري برغم أن مالك هو أجل من رواعا عن... عن الزهري ولكن الآن جاء... جاءت الكثرة فغلبت التفرض الكثرة غلبت التفرض وقد تعقبه النساء أيضا على مالك وموضع التعقب منه قوله إلى قباء والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي ومن المقدم؟ الجماعة هذا انتقدت على أن الإمام البخاري رواه هذا قال ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم له القدح في صحة الحديث هل قدحنا في صحة الحديث بقي الحديث صحيحا وأصله صحيح والحديث بمعنى صحيح ولكن انتقد عليه هذا الموطن لا سيما وقد أخرج البخاري ومسلم كذلك أخرج الرواية التي فيها العوالي تنبيها على وجود الخطأ والخلاف وهذا من أمانتهم لا سيما وقد أخرج الرواية المحفوظة يقول الشيخ طهر الجزائري يقول وقد أخرج البخاري ذلك أي الرواية المحفوظة في باب وقت العصر وقال في الرواية المحفوظة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وقلنا من الطبقة الأولى من رواة الزهري عن الزهري شعيب عن الزهري قال حدثني أنا سيد مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر هذا رد علمين على مين على الدارقطن الذي قال أنه أن مالك قد رفع فجاء غيره بالرفع كذلك وإنما الانتقاد بقي على كلمات على قباء أو العوالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الداهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وهكذا. انتقد حديثا آخر نذكر حديثا آخر قال الدار قطني أخرج جميعا حديث ابن أبي ذئب حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريران طبعا هذا من أجل الأسانيت ابن أبي ذب سعيد المقبري عن أبي هريرة من أجل الأسانيت كذلك ولكن مرات سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري يروي عن من عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرات تسافر وليس معها محرم قال الدار قتني وقد رواه مالك ويحيى ابن أبي كثير ويحيى كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة يعني لم يقولوا عن أبي يعني ابن أبي ذئب انفرد بأنه قال من رواية سعيد عن أبيه. سعيد أبي سعيد بن أبي سعيد المقمري عن أبي قلت لم يؤمن المخاري حكاية الاختلاف فرد عليه نذكر المخاري حكاية الاختلاف بل ذكره عقب حديث بل ذكره عقب حديث ابن أبي ذئب يعني ذكر الرواية الثانية ورأه ليدل لي على ماذا على الاختلاف في الاسامي فربما رواه مرة سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه مرة عن ابيه رباه عن ابي هريرة وربما سمعه من ابيه عن ابي هريرة يعني يعتذر عنه ربما الان مع اننا تخطيئة ما اننا قدر على التخطيئة فننزم بالحديث وسعيد سعيد ثقة وابوه ثقة ما ضرنا ان يوجد او لا يوجد ما ضرنا لكن نحن اذا لا نرجح نقول ربما رواه عن ابي هريرة وربما سمعه عن أبيه عن أبي هريرة هذا لا يمنع أن يكون قد سمعه من أبيه أولا ثم ذهب وسمعه من أبي هريرة وذاك ابن حبان صحح الطريقين ابن حبان صحح الطريقين طيب في كتاب الجنائس قال الدارة قطني كيف الانتقادات ما هي الانتقادات هل تقضح في أصل الحديث تقضح في صحته إنما هي على اليسيرة لا يرد بها الحديث أصل الحديث محفوظ قال الدار قطمي أخرج المخاريح حديث داود ااا داود ابن أبي الفرات عن أبي عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة الفقاة واجبت الحديث كثر الحديث أنه كثر المرض في المدينة وكثر الموتة فكان كلما مر جنازة يشلوا الحبشة يقول واجبت مر جنازة يشلوا الحبشة يقول وقد قال علي بن المديني إن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبي الأسود قال درقطني وقلت أنا وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن ابن بريدة عن عمر ولم يذكر بينهما أحد يعني بين ابن بريدة وبين عمر لم يذكر أبو الأسود ولم راه إلى الآن يقول درقطني ولم راه إلى الآن من حديث عبد الله بن بريدة إلا بالعنانة ابن بريدة عن أبو الأسود عن عمر فعلته باقية إلا أنه يعتذر للبخاري عن تخريجه بأن اعتماده في الباب على حديث عبد العزيز بن الصايد يعني هو ذكر الحديث من رواية اخرى ومن طريق اخرى فثبتت فجاءت هذه الروايه ماذا شاهدة وعاضدة فلا تنفي صحه الحديث رد علي بكلام يرجع اليه والكلام طويل رأيتم كيف ينتقد هذا لتروا هذا لما تسمعوا هذا الكلام ماذا يحصل في قلوبكم العوالي قباء الكلام السند الرجل هذا يدل على شدة اعتناء أهل الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشدة توقيهم له وأن الحديث لا يمكن أن يخرج من تحت أيديهم إلا وقد رسوه ومارسوه واختبروه حتى صف هذا الحديث وصارت عندهم الثقة وحصل اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله حين يقول أهل الحديث إن حديثا آحا يفيد اليقين هذا كلام من؟ كلام المشكك ماذا حصل؟ قالوا, قالوا المتواتر لماذا المتواتر؟ قال ليمنع تواطؤهم على الكذب انظروا لهذه الكلمة وليت الرسالة موجودة لأريكم كيف رد الشافعي على من يقول هذا الكلام أين الرسالة هناك؟ موجودة قريب؟ أو جماع العلم؟ موجود كذلك في جماع العلم يقول لما قيل الآن التواتر قالوا التواتر هو الذي يحصل به اليقين أما الأحاد لا يحصل به اليقين فلماذا؟ قال لأن التواتر يمنع تواطؤهم على الكذب يقول الشافعي ما أبأس ما متهمت به شيوها يعني أنت ذهبت فوضعت احتمال الكذب عليهم قال ما أبأس وأظلم كلمة رائعه له عندما يذكروا أحاديث العامة وأحاديث الخاصة فضج لا إله إلا الله ولما رد علي قاله كم يحصل اليقين أفعشر أكثر من تسعة ما قرأنا ربما تذكرونه كم بكم يحصل الـ الـ الـ كما يقول هو المخالف وأن لم يذكر كلمة التواتر قطع الإمام الشافعي إنكارا لها لابدن يعني هي بدعة مبيرة استخدمها اهل البدعة وما ما في موطن اخر ان شاء الله اقرأ لكم لكم قد حضرت وقال هنا لا يكون تواتر الاخبار عندك عن اربعة في بلد رد هذا قال تواتر الاخبار نعم ربما هنا وقتها حتى لا فوت الوقت فإذن إخواني لا هل هناك أحاديث في الصحيحين غريبة بمعنى لم تروى إلا بسند واحد الجواب نعم قال بعض أهل العلم وهذا وهو أبو بكر من العربي رد عليه بأن هذا ليس من فنه فكثر خطأه في نسبة الكلام الانبيان قال إنه لا يوجد في الصحيحين حديث له سند غريب ورد عليه بحديث إنما العمل بالنيات حديث عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنه ونهار صبوع عن بعض الولاة وهبته وجمع ابن طاهر المقدسي كتابا مفقودا إلى الآن الأحاديث الغريبة التي رواها الإمام التي رواها لا هذا لا أعرف ما الذي يفعل فقط في الرد على المخالف اشتراط التواتر عندما قال ليمنع تواتره ما الكرم قالوا إذا أن تجوز أن يحبوا إذا جوزت عليهم الكذب أنت انتهى أنت شيوخك فلو اتفقوا على الكذب لا اتفقوا مدام جوزت الكذب فقد رددتهم كلمة رائعة له في هذا الباب جمع ابن طاير المقدسي كتابا جمع فيه الأحاديث الغريبة في صحيح المخرى وفي صحيح وفي صحيح مسلم بعض الأسانيد نقرأ لكم بعض الأسانيد ربما هل يطول يا أيها الأخوة بعض الأسانيد الصحيحة التي ذكرها أهل العلم فقال الشيخ أحمد شاكر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابة البلد كما ذكرنا البارحة ان أهل كل بلد يحكمون بالإسناد الخاص بهم لما تناظر وكيض بن الجراح مع غيره ما هو أصح الأسانيد عندكم من طريق عائشة فلم يصحه طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إنما صح طريقا من طرق أهل العراق هذا قرناه البارح قال فصح الأسنين عن وربما يصح الأسنين على أهل, أهل بلد وربما لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فصح الأسنين عن بكر اسماعيل أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وهذا إسناد عظيم جدا اجتمع فيه تابعيان قيس بن حازم المخضرم وإسماعيل أبي خالد ولكن كان قيس قد توهم بالنصب ولن يصح عنه ولذلك معتاد بالنصب رواه حديث ليس ما في بالنصب ومن اهل الشام ومع ذلك رواه حديث وهذا نذكره في الرد على الرد حديث اهل البدع ان نصرت مذهبا فرواه حديث ان الا بني ان الا بني المطلب ان الا بني طالب ليس لي اولي بي اوليه وكلام على علي المطلب وما رواه رواه المخالفات الحديث من رواية رجل ثم في البدعه حاتم رحمه الله وصح الاسنيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن عمر والزهري عن السائب بن عن عمر ويزاد عليها عندما سياتي فيها صح الاسنيد عن ابن عمر وهي اربعه عن ابن عمر فصح الاسنيد عن عائشه هشام بن اروا عنبيه انا عن عائشة وافلح بن عن القاسم عن عائشه هذه التي حدث فيها المناظر سفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فقدم وكيه رواية العراق وهي سفيان الثوري عن أبراهيم عن علقمة عن عائشة وأما هو فماذا قال قال المدينة المدنية قال لا أما أهل بلدنا فيقدمون حديث شام عروى عن أبيه عن عائشة وكذلك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن المكر الصديق عبد الرحمة بن قاسم عن أبيه عن عائشة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن عائشة والزهري عن حروة بن الزبير عن عائشة وصحه الأسانيد عن سالم مب عن ابن حسين بن علي عن سعيد بن مسيب عن سالم مب وقاس رضي الله تعالى عنه أصحه الأسانيد عن ابن مسعود أصحه الأسانيد عن ابن مسعود تقدم منصور عن إبراهيم النخي عن علقان بن قيس عن ابن مسعود ف وكذلك صاحب السند الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وتقدم وصح الأسنيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه اللي هو ابن عمر ويوط السختياني عن نافع عن ابن عمر وياحير بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن, عن نافع عن ابن عمر صح الأسنيد عن أبي هريرة قلنا يا حبيب كثير عن أبي سلمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن فقال يا أن أبا سلم من أقل الناس انتفاعا ابن عمر لأنه كان يناظره فإذا تكلم شيء ناظره لأنه كان يأخذ العلم من عدّة أمكنه فيسمع من هذا وهذا فإذا سمع ابن عمر ناظره فقال من أقل... قال نظره هو كان من أقل الناس انتفاعا نافع بالنسبة لابن عمر كان ابن عمر يقول عنه إذا قراتم القرآن منه كأنكم قرأتمه على شدة مدحه له والتواصق فا اذا يحيى بن ابي كثير ابي بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره سلمة بن عبد الرحمن معروف والزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره ومالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وحماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره واسماعيل بن ابن حو... ابي حكيم عن عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي هريره ومعمر عن همام عن ابي هريره تقدم وصح لا عن ام سلمة الشوبه عن قتاده عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة أما يقول أصح الاسنيد عن عبد الله بن عمر العاص وعمر بن الشايبة نبي عن جده وسناد سيدي كما تعلمون اختلاف كما سيأتي في الحديث الصحيح أصح الاسنيد عن أنس مالك عن الزهري عن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس كنحاول أضبط الناس عن الزهري وعمر عن الزهري معمر عن الزهري عن أنس وصح الاسنيد عن جابر سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر هذا ما قالوه في أصحى الأسانيين فالله سبحانه وتعالى ألم والحمد لله رب العالمين وأجل الحديث والكلام عن الحسن لما فيه من كلام حسن طويل وأما الكلام على الصحيحين وتفضيل ما على الآخر فإن شاء الله نؤجله إلى مواطن أخرى إلى حديث عن مضاني الكتب لأهميته وإنما قدمنا شيئا يسيرا عن صحيح البخاري والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين أيها الأحبة الحقيقة بقيت مسائل عظيمة تتعلق لموضوع بموضوع الصحيح ولكن أخشى إذا طولنا أن نقف عند الصحيح ولا نتابع هناك لابد من الحديث عن الصحيحين البخاري ومسلم وعما وقع من المفاضله بينهما وكيف قدم البخاري باتفاق إلا من خالف صحة على صحيح مسلم والكلام على معلقات البخاري والكلام على المستخرجات على الصحيحين والكلام على مراتب الرجال في الصحيحين في البخاري ومسلم والكلام على مستدرك الحاكم وما فيه لأنه مستدرك على الصحيحين أحاديث المستدرك لابد من الكلام عليه فكل هذه المسائل تتعلق والكلام كذلك على مراتب الأحاديث الصحيحة كما ذكرها العلماء ذكروا مراتب الأحاديث الصحيحة وقسموها على مراتب هناك مراتب مجما عليها وهناك مراتب مختلف عليها مختلفة فيها وكنت أتمنى أن أقرأ لكم ما قاله أبو عبد الله الحاكم بنبيع صاحب المستدرك في كتابه المدخل إلى الإكليل المراتب العشرة خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها ونناقش هذا الإمام في بعض ما قال لأهمية الذي قاله ونناقش ناقش كذلك كنت أحب أن نناقش من ظن أن في الصحيحين أن في الصحيحين شروطا ليست كذلك كمن ظن أن البخاري ومسلم لا يرويان إلا إذا كان الحديث عزيزا أي يرويه تابعيان عن عن الصحابي ويوه عن التابعيين كذلك اثنان والاثنان يروى عنهما اثنان كل هذه المسائل كل هذه المسائل مسائل جليلة كنت احب ان نقف عندها وان نتعلمها وان نذكرها ولكن لضيق الوقت ولان هذا الامر سيطول لو توقفنا عنده فاما ان نجعل هناك دورة قادمة للحديث عن الكتب الكتب الحديث أن نأخذ كل كتاب على حدة ونتحدث عنه ونتحدث عن مصطلحاته ونتحدث عن قواعده وعن شروط صاحبه سواء كان قد ذكرها بنفسه أو عرفت عن طريق الاستقراء وهذه دورة يعني لها الأهمية بما كان وهي تتبع الجزء الثاني في عملية دراسة الحديث هو الجزء العملي. قلنا دراسة الحديث تقسم إلى قسمين: دراسة نظرية ودراسة عملية. وهذا يتعلق بالقسم الثاني. وهؤلاء العلماء في ذلك جهود. لأننا الآن لا نتعامل مع حديث في ما نتعامل كذلك مع كتاب. نتعامل الآن مع حديث صحيح البخاري، مع أحاديث صحيح مسلم. وإن كانت عند الدراسة في كل حديث ينفرد الكلام. عن هذا الحديث المفرد القصد هذه النساء ربما إن شاء الله عز وجل فكرت أن نقيم لها أن نقيم لها دوعة خاصة وهي الحقيقة تكون موسعة وتكون كذلك مفيدة لما فيها من فوائد وجامعة هذه الفوائد تكون جامعة لما تفرق من كلام أهل العلم على شروط الأئمة وعلى مزيات كتبهم وعلى خصائصها فهذا نؤجله إن شاء الله عز وجل المسألة الثانية وهي أننا تكلمنا عن أرجعنا للكلام باختصار عما قاله الإمام الشافعي من نقضه لقضية التواطئ على الكذب عندما ذكر المتواتر لابد المتواتر لم ينطق به الشافعي بلسانه الشافعي بلسانه إنما كان هو من كلامي خصمه وإنك كنت قد وجدت أن في بعض الأخبار عنه أنه عندما سئل من قبل هارون الرشيد عما يعرفه من الأخبار قال أعرف تواترها فهذا يحتاج إلى تحقيق هذا القصد أن, أن اليقين والثقة بالحديث لا تحصل بسبب الكثرة لا تحصل بسبب الكثرة وإن كانت الكثرة تزيد الإطمئنان ولكن اليقين في القلب والثقة في الحديث تحصله بصدق الراوي وضبطه، ولذلك لما قال خصمه له كما في جماع العلم قال لما قال له عن العدد قال وقلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري يروي عن المصري والكوفي يروي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه ويجمع جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي وصفتها قال نعم لماذا؟ قال لأنهم هذا الخص. قال لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة فقال له الشافعي فقلت له لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذ ابتدأت وتعقبت بإسمه طبعا النبث كالنفش وهو الحفر بإسم ما نبزت به ما, ما اتهمت به إمامك بأن جوزت عليه أنه أنك ترى أنه يمكن له أن يكذب وإنما منعه الكلب ماذا؟ مخافة أن يكشف وإلا فهو يعني يمكن أن يفكر بالكلب هذه كلمة رد على هذه القضية هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي أحببت أن أذكره لكم هي ثلاثة قضايا. أظن. نعم. الأمر الثاني ذكرنا الكتب التي ذكرنا ثلاثة كتب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله رحمه ابن حجر ذكرنا ثلاثة كتب أنه اعتذر عن كتبه وأنها قليلة العدد. في العدد إلا من كتب أربعة والكتاب الأول مقدمة فتح الباري هدي الساري والكتاب الثاني الفتح الباري والكتاب الثالث تهذيب التهذيب والكتاب الرابع هو ليس نعم هذا لم نذكره وتبصير المشتبه في صبح خمسة الفتح مع مقدمته إذا عددناها واحدا المهم لم نذكر في الدرس السابق كتابة لسان الميزان لم نذكره فأنا نحن نذكره وقد ذكر ذلك صاحب فارس الفهارس الكتاني وذكر كذلك في المعجم المفارس للكتب التي رواها عن شيوخه المعجم المفهارس ثم ذكرنا المسألة التي وعدناكم بها وهي الأحاديث التي رواها أحمد في المسند أحمد عن مالك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقلنا إن أجل من روا عن نافع هو مالك وسفيان بن عيينى وإن أجل من روا عن مالك هو الشافعي وقالوا إن أجل من روا عن الشافعي هو أحمد فأذكر لكم الأحاديث وقلنا روى له كم حديثا أربعة أحاديث جمعها في موطن واحد بهذا الاسناد آه هذا آه في المجلد الثاني صفحة 108 أذكر الأحاديث قال أحمد حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبل ونهى عن المزابنة ونهى بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلة طبعا الإمام أحمد فهمنا؟ هذه الأحاديث التي التي رواها الإمام أحمد عن الشافعي والشافع رواها عن شيخه مالك ومالك عن نافع عن ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يوجد في المسند أحاديث أخرى روها عن الشافعي وليست من طريق ناثع عن ابن عمر أذكر لكم بعضها فقال أحمد حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه أذى في مسند أحمد في المجلد الثالث صفحه 455 وغيره روا غيره ولكن هذا حرصنا أن نذكره لكم هذا الأمر الثاني الآن وهذا الأمر الثالث وهي ثلاث أمور والآن ندخل لضيق الوقت ندخل في الحديث الحسن ندخل في الحديث الحسن نفتح نفتح الكتاب يقول شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم الذهبي يقول الحسن قال وفي تحرير معناه الطراب فقال الخطابي كانت كان هنا كتاب أعطني الكتاب من حزم هذا أيوة أعطني سأنكر لكم كلمه طيبة فيني الحسن قال وفي تحرير معناه الاضراب، فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء قال وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات إلي الصحيح, إلي الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة وإن شئت قلت الحسن ما سلم من, من ضعف الروا فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا والحسن ذا هتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهمة وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفر ولا خطاء ولا متهم ويكون المثل مع ذلك عريف مثله أو نحوه من وجه آخر لا به وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ دردة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذود ولا فهذا عليه مؤاخذات وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر ذلك بأمثلة لك بأمثلة ثم لا تطمع بأن للحسن قائدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السبين السمتيني بحديث واحد مجازب وأجيب عن هذا يكفي هنا بل يكفي إلى قولنا وقول الترمذي قبل أن أخوض أحببت أن أقرأ لكم كلمة ابن حزم وإن كانت ليست من من هذا الفن لكن لا بأس من تابا تابعا تأتي لا بأس ويأتي إلى معنى الحسن وأن الحسن ملاءمة الملاءمة بين صور الجمال كلها عنده الحديث الحسن المشهور كما قال هنا عن كثير من الأئمة اشتهر هذا اللفظ من قبل الامام أبي عيسى الترمذي وشاره في كتابه السنن الجامعه الذي يسميه الخطيب الصحيح الجامع الصحيح والحقيقة هذا تجوز من الخطيب ان يسمي سنن الترمذي بالصحيح لكن الامام لكن الامام الترمذي شار هذا اللقب ب الحكم على بعض الحديث بالحسن هذا حديث حسن هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن صحيح لكن بعض الأئمة قد أصابوا نسبوا إلى أن الترمذي إنما أخذه من شيخه البخاري والبخاري أخذه من شيخه علي بن المديني وهذا كلامه الصحيح وقال هذا الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح إن أكثر من استخدمه هو علي بن المدينة عليه الرحمة الله وكثيرا ما يقول هذا حديث حسن وأخذ هذا اللفظ منه تلميذاء وهما محمد بن اسماعيل البخاري والثاني يعقوب بن شيبة ومحمد وعيسى محمد بن عيسى الترمذي أخذ هذا اللفظ عن من عن البخاري وأكثر, وأكثر استخدامه. لكن بعضهم من المتأخرين رد على أن كلام علي بن المديني لا يوجد لأن كتابه المسند ضاع وفقد حسب ما قاله عن نفسه علي بن المديني نفسه قال كتبت المسند ثم خرجت للرحلة فلما رجعت جيت إلى ناحية البيت لأنه جمعه في قمطير فجاء وحمل القمطير فوجده أثقل لما ترك فتحه فوجد الأرض قد أكلته وتحول كله إلى طين قال بعضهم فكيف نعرف أن علي بن المديني وهو الإمام الجليل الذي كان أحمد لا يكني أحدا سوى تعظيما له والإمام البخاري يقول ما هبت أحدا هيبتي ما هبت أحدا هيبتي لابن المدين يعني لابن المدين فكيف السؤال كيف ولا يوجد ابن المدين الآن إلا بين أيدي الناس إلا كتابا واحدا وهو العلل ولا يوجد فيه إلا في موطن واحد في العلل قال عن حديث أنه حسن فكيف نعرف أن علي بن المدينة أكثر من لفظ الحسن الحقيقة أننا نجد كلام ابن المدينة بالنسبة إلينا في هذا العصر في موطنين الموطن الأول في مسند الفاروق في مسند الفاروق الذي جمعه الحافظ ابن كثير فإننا نجد في مسند الفاروق كثيرا تقارب العشرة أو 11 موطنا 11 موطنا في مسند الفاروق ينقل ابن كثير عن علي المديني بعض الأحكام أنها بعض الأحكام عن حديث بأنها ماذا؟ بأنها حسنة فمثلا في حديث يقول عن حديث من توضأ في أحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية, ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال ابن المديني هذا حديث حسن والحديث هذا حسن لماذا حسن سندا بعينه وهو من طريق أحمد الذي قال حدثنا عبد الله بن يزيد ذكر سند سند علي بن المديني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد نرى حدثنا حيوه اخبرنا ابو رقيل زهره ابن معبد عن ابن عمه هذا ابن عمي عن عقرب بن عامر هذا مجهول وماذا ذلك قال علي المديني حديث حسن هذه احفظوها انه حسن حديثا فيه فيه رجل مجهول